124-خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 125-ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين 126-ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم, فقلنا لهم كونوا قردة خاسين 127-فجعلناها نكالا بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، وإذ قال موسى لقومه.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 ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، فاقع لونها تسهر الناظرين.